فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعل لها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبود الله واتقواه ذلك خير لكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 ثم الله ينسى مشاء الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون